وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ حِيم وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِي بِأَنْ تَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ قَا جَعَنِي عَ غَزَائِنِ لَ رٍّّ حَافِي غُدْنعَِي وَكَذَكَ مَكَن الن لوسُفَ فِيلَ رضِيَتَبَو وَأُ مِنْ هَا نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا نقُ وَجَ أَهِ خُوَطُوسُ فَفَدَ خَلُ لَهِ فَعَرَفَهُم وَوم لَومُ وَلَمَّا جَاءَ هَٰذَا بِجِهَازِهِمْ قَالَتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ دِيقٍ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِي فِي الْكِلَ وَأَنَا خير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 فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا هنع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحال متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا دانِي لَيْنَا وَنَمِيلُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَبَعِيد ذَالِكَ كَيْلُ يَسِير قَالَ لَنُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حتى لا توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 إِلُونَ وَلَمَّا خَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ مَا كَانَ يُؤْمِنُ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفِّي عَقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَا أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئسين ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن موزن نيتها العير إنكم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 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف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 وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه سي ولم يبد هذاهم قال انتم شر ما كانوا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له كبيرا فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ملوی ال مجن مت نظل سر مست سُوءٌ مِنْهُ خَلَصُونَ جِيًّا قَدْ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ خَذَعَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطَ طَمْ فِي يُوسُفَ أَلَا نَذَرُ حَلَّ الرَّضَا تَيَا الله يَا أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لي وهو خير إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك ترق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب للقرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكمون أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْرِضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ لا تَكُون حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَدْ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَا بَنِي يَعْقُوبَ فَتَحَ السُّوٓءَ مِوسَى وَأَخِيهِ وَلَاتَيئَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيزين بِضَاعَاتٍ مُزْجَاتٍ فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذن تم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف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 قالوا تالله لقذا ثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يَا قِيلُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ هَابُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي آتِ بِعَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَدْمُعِين ما فصالت العير وقال ابوه انني لا اجد ريح يوسف فلولا انتم فندون هذو الله ان كَنَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وجهه فارتد بصيرا أَلَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَس اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور رحيم فَإِمَّا مَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَلْقَاهُ إِلَىٰ أَبِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شاء فَعَا ابَوَانِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَا يَا أَبَتِ هَذَا آتَانَا تَأْوِيلَ رُؤْيَا يَمِينٍ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حقاً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 بِقَادَاتٍ يُؤْتَى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ ولي وأنني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من مَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ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 أمنوا أن تاتيهم واشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن من يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وَلَذَارُولَاخِرَتُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اسْتَقَمُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم لقد كان في قصصهم عبرة لأولل الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفكر بيلا كل شيء وهو ذكر ورحمه لقوم منون بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 يروا لَمَّا رَأَوْا فَصَلُّوا لَآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا ذُكاءَيْنِ مِثْنَيَيْنِ يُخِيلُ لَهَا نَهَارًا وَلَيْلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتفكر وفي لوض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسل أعناقهم وأولئك وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بسرعة السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن رب بَكَىَ لَشَدِيدِ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما وَقُلْ لَوْ شَاءَ إِنَّ عِندَهُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَ لَغَيْرُ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من دَائِنِي هُوَ مَن خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ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 دَاوَ قَوْقَ فَنّ وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَاءً وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ وَاعِقَ قَفْ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال لَا غُدَاءَ وَتُلْحَقُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَاسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى يَبْدُو غَفَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل دونی الیم لیا خوشیم سُلب اہلیہ أَوِ الْعَمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسَاوَى الَّذِينَ مَاتُوا وَالْحَيُّونَ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عليهم؟ کل مین سم قاد رها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومم ما توقدون عليه في النار بتوا احيل متاع زبد مثل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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجابوا تجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيسەج م